أعوذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ا ن ل ر ج ي مدين م وإلى أ خ ا ه م ش ع ي يا ب ا قال ق و م اعبدوا ا ل ل ه ما لكم من إله غير ه ولا تنقصوا ا ل م ك ي ا ه ذ ا ل مضمون ي إني ز ا ا ن أ ر إ ي أ خ ا ف ع ل ي ك م ع ذ ا ب ي و م محيطا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 و ل ا ك ي ه من ن ص ي ك ف ي من ي ب م م ا فيه ب ك فيه من ي ب ا فيه م م ا ي ع ب د م ه ن ن ص ا فيه م ك م ا ي ع ب د م ب ا ف ه من ن ص م ا ن ن ب ك م ب ا ي ه ن ب ك م ب ا ف ه من م فيه من نصيبكم ب ه من ن ي ب م ب ف ه ن ن ص ه من ص ي ب ه من ي ب م ن ن ص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 رأيت وكذلك والشمس والقمر فيكيدوا جتبيك ربك ويعلمك من ت أ و ي ل ا ل أ ح ا د ي ث ويتم نعمته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 قال بل سولت لكم أ ن ف س ك م امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سياره فارسلوا واردهم فادلوا دلوه قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم م ع ج و د ة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر ل م ر أ ت ه أ ك ر م مثواه عسى ان ينفعنا أ و نتخذه ولدا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 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت ا ل أ ب و ا ب وقالت ه ي ت ل ك قال معاذ الله إ ن ه ربي أ ح س ن مثواي انه إ لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان ر أ ى برهان ربه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 فلما ر أ ي ن ا ه أ ك ب ر ن ا ه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم قالت فذلكن الذي نمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسكنن وليكونن من الصاغرين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 يا صاحب السجن أ ا ر ب ا ب متفرقون خير أ م الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إ ل ا أ س م ا ء سميتمها أ ن ت م واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان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 الخطر و أ خ ر ى ي ب س ا ت ل ع ل إلى ي أرجع ا ل ن ا س ل ع ل ه م ي ع ل م و ن ق ا ل تزرعون س ب ل ا م ي ه اسماء الله الحسنى ثم ي أ ت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 وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إ ل ى ربك ف ا س أ ل ه م ا بال ا ل ن س و ة ا ل ت ي ي قطعن أ د ي ه م إ ن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إ ذ ر ا و ت ن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت ا م ر أ ه العزيز الان حصحص الحق أ ن ا راودته عن نفسه و إ ن ه لمن الصادقين ذلك ليعلم أ ن ي لم أ خ ذ ه بالغيب و أ ن الله لا يهدي كيد الخائن